بوك تو <تصفيق> حروف العطف واحد حروف العطف واحد أتندو جيس انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى انتهي انتظر حتى حتى يعود انتظر حتى يعود انتظر حتى يصبح شعري جافا. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Mientendes que la انتظر حتى ينتهي الفيلم. انتظر حتى ينتهي الفيلم. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. كي أم في <تصفيق> فرّة رأس كورفي. متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ شو أنت على سمر أي حتى من قبل الإجازة الصيفية. حتى من قبل الإجازة الصيفية. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الاجازه الصيفية. تبدأ الإجازة الصيفية أصلح السقف. قبل أن يبدأ الشتاء أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة اغلق النافذة قبل أن تخرج أغلق النافذة قبل أن تخرج كيام بيبانوز هايمن؟ متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ شو بص لا انستروادو؟ هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ يس بص كيام لا انستروادو فينيتوس. نعم بعد أن يكون الدرس قد انتهى. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. حفين <تصفيق> تأكتدنتون لنبلو قومي سلبوري. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. هردين تسي ان الأوسان من بعد ما فقط الشغلة ذهب إلى أمريكا من بعد ما فقط الشغل ذهب إلى أمريكا الأوس لج من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثربا.